ارَا مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ لَائِدِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ كَلَعَلَّ الله فَإِنَّ الله عَزِيز حكيم وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد قاد بالاف العون والذين من قبلهم كفوا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان إن الله قوي شديد العقاب